صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أمين آمين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين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 اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِمْ وَمَا تَتْلُو مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ لا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم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 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كبر عليكم قامي. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم نقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فَأَجمِعُوا أَرَكُمْ وَشُرَكَ أَكُْتُمَّ لَا يَكُن أَمُّكُمْ عَلَيكُم بَُّ تَسُم مَّ قُبُ إِ لَْهِيَ وَلاتُ بون فَإِن تَوََّتُم فَمَا سَأَلتُكُ مِن أَلُون إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا تَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْل كَذَلكَ نَقُبَعُوا عَلَ قُلُ بِالمُرْْتَدل ثمَُّ بَعَثْناَا مِن بَعضِهِم مُ سَهونَ إلَ فِيرَعونَ وَمَلَئِي بِآيَ بِنَا فَستَك بَعُو فَسْتَكْ قَوْمًا مُجِرمين پل مج احم ای دین پال میل الو ست لو نیل ال وَلَا اہل اُس قَالُوا أَجِئْتَ تُمَثِّلُ فِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ تُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عملاً مفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية مِن قَوْمِي عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَبَلاءِهِم أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ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 وَأَمْحِنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر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 رَبَّنَا قَمِّصْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَلَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا للذين لا يعلمون وجاوذنا ببني اسرائيل الى البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فَأَتْبَعهُم فيِيعَومُ وَجُنُودُ بَوْيَ وَعددْوًَا حتىََّ إذَا أَدََكَمُ الْ الغَرَخُ قَادَ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُم عَبَاءَةَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ جاء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 الذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله ولكن اعبد الله النبي توفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وَأَنْ أَقِم وَجهَكَ لِّينِ حَالِي فَ وَلَا تَكُونََّ مِنَ المُشِْكِين وَلَا تَدَعُ مِن دُون اللَّهِمَا لَاَ فَعُْكَ وَلَا يَبُوب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 يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ يَا قَوْمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ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 أَلِّينَ <تصفيق> آمين أَلِفْ لَا مْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيلٌ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 مُزَمِّنٌ وَيُتِي كُلّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَتَّخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَثْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَالِهِ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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 مَثْنَى مَعْدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُمْ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مسته لا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا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 وَاَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَفِئَةٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبق ما صنعوا فيها وحبق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن جَاءَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُونَ شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 أولئك يُعرضون على ربهم ويقول الأشاهد هؤلاء الذين كذبوا ويقول الأشاهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نحن الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا ويبغون ها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم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 وضل عنهم مَا كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله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 هَلْ يَسْتَوِيَا لِمَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آرَذِلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَا الرَّأِيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتَ عَلَى بَيْنَتٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً وَآتَانِي مِن عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّن عِندِ إِفْعُم مَّتْعَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يبتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين قالوا يَدُحُ خدجدَتَنَا فَأَكْ سَْتَدِدَلَ لَا فََتِناَا بِماَا تَعيدُونَ إِ كتَ مِنَ الصَّاد قِيل قَالَ إَِّ مَا يَأتِيكُ بِهِلهُ إِ شَاء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 قُلِ انِفْتَرَيْتُمْ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ أَمْ مِنَ مَا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ نوح إن أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ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 وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ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 وهي تجري بهم في موج كالجبال وما ذا نوح ابنهم وكان في معذل وما ذا نوح ابنهم وكان في معذل يا ربنا يركم معنا ولا تكن مع الكافرين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 مَاءَ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءَ وَغِيضَ مَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى مُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ بَنِي مِنْ أَمِّي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غير صالح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 وَإَِّا تَْفِرّ وَدَوْحَمِّي أَكُم مِنَ الْخَاصِرل قِيلَ يَمُوحُ بِقُ بِسَلَ مِ مِنَّ وَبَرَكَاتٍ عَلَيك وَبَرَكَاتٍ عَلَيكَ عَلَ أُمَ مِ وَأُمَمٌ سَلَفَتْ فَتَمَتَّعُوا أُمَمٌ مَّا يَمَسُّهُمْ مِنْ نَّعَابٍ أَمِين تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۖ من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هذيت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت فقنا واصرف عما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاذيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك وَنؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ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 وأمهاتنا وأزواجنا وذلياتنا ومشايخنا من النار اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك تحصنا بالله الذي لا اله الا هو واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرزاق من المرزوقين حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستطعفين في غزة وفي كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك اللهم اربط على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم اخذ في الرعب في قلوب أعذائهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم اخذف الرعب في قلوبهم اللهم أحصيهم عذدا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وعب المسيئين منا من محسنين اللهم لا تدع لنا في هذه التي ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا غائبا الا ردته ولا اسيرا الا فككته واطلقته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خذلته اللهم أهلك الظالمين في الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم أيب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذن فيه أهل ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمثنا أعداء ولا حاسدين إليك خطع العابدون دجا الليالي يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك فَبِكَ يَا اللَّهُ نَسْأَلُكَ لَا بِغَيْرِكَ أَنْ تَجْعَلَنَا فِي أَوَّلِ زُمْرَةِ السَّابِقِينَ وَأَنْ تَحْشُرَنَا عِنْدَكَ فِي عِلِّينَ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتبنا في رمضان من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل دعاءنا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر